وهذه امرأة ارضعت اولاد اختها الذكور والاناث الا بنتا وتدعى هانم ويريد ابن من اولادها ان يتزوج بنت خالته المذكورة التي لم ترضع من امه فهل يحل له الزواج بها نعم يحل لأي ولد من اولاد المرضعة ان يتزوج من هانم بنت خالته التي لم ترضع من امه والله اعلم